قال كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بسوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم فصوم وإذا رأيتم فافضرو فإن هم عليكم فقدروا له عن أبي نسرين مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة أنا رسول مالك رضي الله عنه. عن أنا مالك عن زيد بن رضي الله عنه. أنا سبني مالك عن زيد من ثابت رضي الله عنهما. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى الصلاة. قال أنا س. قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية. عن عائشة رضي الله عنها عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهل ما يغتسل ويصوم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صائم فاكله شربه في اليتيم صومه فإنما الله وسقاه أنا أبي رضي الله عنه قلنا وقال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال رسول الله قال ما لك قال ما قال في في رمضان فقال رسول الله صلى تجد أن قال لا قال فهل عن تصوم Säteäyin. Käveli. Käveli. Käveli. قال Käveli. قال تجد Käveli. Käveli. قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك وتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرق تمر والعرق المكثر قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتها يريد الحرتين هل ويت نفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة أرض تركبها حجارة سود باب الصوم في السفر وإيريان عاشر رضي الله عنه النحوزة من عمر الأسلم يرضي الله عنه قال للنبي صلى السلام آ أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت أصوم وإن شئت أبطر. انا نسيم مالك رضي الله عنه وقال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعم الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم عن بدرداي رضي الله عنه قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المضانه في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على راسه من الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرازح حاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي قد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 عن عائشة رضي الله عنها عنه قالت كان يكون عليه الصوم رمضان فما استطيع ان إلا الا في شعبان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات علي سيام صامع وليه واخرجوا ابو داود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه عن عبد الله من عباس رضي الله عنه وقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت علي صوم شار افأغضي عنها فقال لو كان على امك دينك كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حقا يقضى وفي رواية جاءت مرات من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي أصوم نذرنا فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتِه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم فك... فقال فصومي عنك عن, عن سالم بن سعد بن سعيد رضي الله عنه, عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال ليس الناس بخير معج الفطر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل الليل من هنا وأذبر النهر من هنا فقد افتر الصائم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وروه وابهريرته وعائشته وأنا سبنا مالك ولمسلم أنا مسيء الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. باب أفضل السيام وغيره عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لا سومن النهار ولا قومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي وأمي قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفضر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشرية مثالية وذلك مثل الصيام الدار قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما يفطر يوما قلت فين يط يقفض من ذلك قال فصم يوما يفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت فين يط يقفض من ذلك وبروايه لا صوم فوق صوم داود شطر الدار صم يوما يفطر يوما وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حب الصيام الى الله صيام داود وحب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما يفطر يوما أنا أبي رضي الله عنه أنه قال وصالي خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى ونؤتر قبل أن أنام عن محمد بن عباد بن جعفر إن انه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما هل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعه قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة انا بوريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله او يوما بعده عن ابي عبيد مولى بن يزهر واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذا يوم نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيامهما على يوم فطر يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء ويحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاه بعد الصبح ولا سري مسلم بتمام وخرج البخاري الصوم فقط عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فباب ليله القدر عنبذلاه ابن عمر رضي الله عنهما نجى من الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أورو ليلة القدر في المنام في السبع إلى آخر فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتت في السبع قد تواتت في السبع إلى فمن كان متحرّياها فليتحرها في السبع إلى آخر أنا رضي الله عنه أنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر لا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر إلى أنا سعيد غديرٍ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكب في العشر الأواخر من رمضان بعد كف حتى إذا كانت ليلة واحدة وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من في قال من اعتكف معي في العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أستجد في ماء نقي من صبيحتها فلتمسوها في العشر الأواخر ولتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوَكَفَ المسجد فَأُصْرَتْ عَيْنَا رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ على دوهتي أثر المائطين من صبح إحدى وعشرين باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف في العشرين من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجهه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا أصلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه وعن عائشة رضي الله عنه أن كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه صلى الله عليه وسلم في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية النعائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ما أرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة عن صفية بنت تحيين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكما فأتيت وزوره ليلا فحدثته ثم قمت, ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار وسامة بن زيد رضي الله عنهما فمر رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذب في قلوبكما شرا